بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وبارك فهل تزال القراءات حول تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ولا زالت قراءتنا في سوره البقره نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ثم قال تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما الآية اي يسالك يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر وقد كان مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام فكأنه وقع فيهما إشكال فلهذا سألوا عن حقنهما فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضاروهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحكيم تركهما فأخبر أن اسمهما ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مضرته ولكن لما كانوا قد الفوهما وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة قدم هذه الايه مقدمه للتحريم الذي ذكره في قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رئيس من عمل الشيطان إلى قوله فهل انتم منتهون وهذا من لطفه ورحمته وحكمته ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا نعم فدلت هذه الايه على القاعده المعروفه عند اهل العلم ان المفاسد مقدم مقدما على جلب المصالح وان الشريعه اتت بما بتحريم ما مضرته خارصه او راجحه فالشريعة تأتي تاتي بتحريم ما فيه مضره راجحه وان كانت في بعض النافع لكن الضرر اكبر فنظر لهذا الضرر الاكبر فإن الشرعة تحرم هذا الشيء فلا يجوز لاحد ان يستدل لهذا الشيء المحرم لان هذا ليس حراما يعني بما فيه من بعض المنافع لكن ينظر المفاسد اعظم ولا لا فاسد اعظم يبقى خلاص نضرا هذا الامر ونقدم ضر المفاسد على جلب المصالح ولهذا المفسدة أيضا لا تزول بمفسدة مثلها ولا أكبر منها إنما أقل ماشي نفاضل بين المفسدتين ونرجح بين المفسدتين فنقدم ارتكاب المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى يسألونك عن خامر والمسير قل ما اسم كبير ومنافعه للناس لكن إيه تمنع ليه اسموا اكبر من نفعهما، لكن ما في ما كان في تحتم في أولي الأمر، لكن هذه كانت مقدمة للتحتم لأن العرب الف ذلك وكانت الخمر مصدر التجارة، فحصل تدرج في التشريع في تحريم الخمر. ثم نزلت آية المائدة، فكان فيها ايه الجزم والحث في تحريم الخمر. طيب. هل يجوز الآن لواحد مثلا يشرب الخمر نحن نقول نتدرج معه نقول والله يعني خد أد كده طب لا تقرب الصلاة تبينتبه لا فيها مفاسد أعظم من المنافق لا نقول له هذا حرام فالتدرج في بيان التحريم بعدما ثبت التحريم لا ينبغي إنما كانت تدرجة في بدء الشريعة بدء التشريع كان هذا التدرج إنما بعدما قال تبارك وتعالى فهل انتم منتهون لا يجوز لاحد ان يشرب ايه الخمر نا. فأما الخمر فهو قال واحد مثلا فيها منفعه التداوي يعني احنا نتذوب الخمر ماذا نقول لهم نقول لا يمكن لا يمكن ان يكون فيها دواء لا يمكن مستحيل بل هي دواء كما جاء في فاشل من المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال طيب الخمر نتخذ دواء قال انما هو ذا او كما قال صلى الله عليه وسلم فالخمر ذا وليس دواء ولهذا العلماء قالوا لانه لا يجوز التداوي بمحرم لاني فضلا عن انه هو يعني قد يكون أنه محرم آه يعني آه من الإنسان على ذلك فليس أيضا فيه شفاء مستحيل ولو قال قائل ان حصل شفاء بالخمر نقول له أنت كاذب او واهم لا يمكن يحصل شفاء بمحرم ده مستحيل مستحيل بقعده قعده, قعدة لا يمكن يحصل شفاء بمحرم اما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من اي نوع كان من اي نوع كان نسميه هيروين نسميه نسميه مش عارف ايه كل الاسماء دي كل هذا اختلاف التسمية لا يغير الحكم فالخمر هو كل ما خامر العقل كل ما خمر وغطاه طيب واحد بياخد بنج العملية في عملية جراحيه طيب ده يقامر العقل ويغطيه ولا لا يبقى إذن ايه حرام ولا حلال نعم ليس على سبيل اللذة والطرب إنسان يتلذذ به إنما هو آه نوع آه يعني علاج او استعم على العلاج يبقى نحط بقى هنا القيد كل مسكين خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب على وجه وحين وحينئذ يكون ايه حراما يكون حرام <تصفيق> نعم وأما الميسر وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قوليه أو فعلية تعوض بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام، فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد فرخص فيها الشارع نعم قال أما الميسر إنما الخمر والميسر، أما الميسر فهو جميع المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين طبعا هذا على المذهب كل المغالبات التي تكون فيها من طرفين يعني ولو كانت مباحه زي الصرق النصب والخف والحاف حتى ولو كانت مباحه زي ديك يعني مباحة العوض بس تمنع إذا كان العوض مبذولا من الطرفين هذا بناء على أن الحديث الوارد في ذلك صحيح وهو أنه يدخل محلل وهو فرص بين فرصين ليكون أحد آآ المتسابقين آآ ليس دافعا مالا وعوضا وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى رجح أنه يجوز ذلك لأنه ليس النص صحيحا فلن يكون العوض مبذولا طالما أن المسابقه مما يجري فيها العوض زي الخف والحافر والنص لكن إذا كانت غير مباحة قال وكل مغالبة قوليه او فعلية تعوض بعوض سوى مسابقه الخير والإذن أي مغالبة لم يرد فيها عوض فإنه لا يجوز ويكون بدل العوض فيها مقامرة ذي يقولك مثلا نعمل دورة كوره والفائز يأخذ مثلا فنلات أو يأخذ أد كده جنيهات أو كذا وكذا. فهذا لا يجوز لأنه بدل العواط في الكره لا يجوز بدل العواط في يجوز طيب في القرآن سبقة القرآن في مسابقة السنة في العلم يجوز ولم يكن خفا ولا نصلا ولا حثيرا لكن في معنى الخف والنص والحافر، لأن إنما أبحث في الشريعة ذلك نظرا لأماية تعين على الجهاد وأعظم ما يعين على الجهاد وما يحتاج للمجاهد العب العلم لهذا كانت مصابقة في العلم على عوض جائزة جائزة نعم مش مشكلة طالما ما فيش فيها عوض يبقى لا يجوز حتى ولو كانت من غيرهما من غير الفريقين مركز الشباب هو اللي يحط العوض هذا لا يجوز لا كرة ولا طيرة ولا سلة طيب ملاكمه يحرم ذلك بعوض وبغير عوض طيب مصارعه اذا كانت مصارعه روماني من اللي او بعض الهول بس وخلاص الشطر اللي وقع ثاني فدي تجوز بس بلا عوض واذا كانت من اللي بخصه كالحمر والسباع وذوات الانياب ف دي لا يجوز، لا بعوض ولا بغير إيه؟ عوض اللي هي مصارعه سيران ما نجزع على طرف ثالث احنا قلنا الطرف الخارجي هذا في المصابقة اللي يجوز فيها العوض دي ذكات من الخارجية او من احدهما انما اللي ما فيها اللي ما يجوز فيها عوض هذي لا يجوز سواء منه منهما او من غيرهما اللي يجوز فيها العوض الخف والحافر والنط وما كان في معناهما يعني الدبابات الرمي بالرصاص ما في إشكال لا لأنه لم لا يجوز فيها العوض إنما هي بقى نفسها حرام ولا حلال على حسب تضيع أوقات توقع في بغضاء وشحناء وغير ذلك هذه لا تجوز يعني بالمخالفات إنما مثلا لو ناس راحوا يلعبوا نص ساعة في الأسبوع وكذا تجيب جن في نفسك تجيب جن في الفريق الثاني أي حاجة مهمة تجري وخلاص النار فما في إشكال اشترار البريل ما ادري يشك مع الشيء فرعا عن تصورين وأنا لا أعلم المادة يعني تصنعها منها ما أدري لا البريل ولا الفيروس ولا كذا ما أدري يعني هل دخل في صناعتها شيء مما يعني من التخمير ولو دخل هل كثيره مسكر هل نسبة تلاشى ولا نسبة تؤثر حتى لو دخل هل النسبة لدخل تؤثر ولا تتلاشى فليفت بال... بالمن لابد أن يكون عنده دليل بين في هذا وإلا أن أنه مباح نعم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم نعم شوف أصيرة الصحابة يسألونك عن خمر الميسر يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيط يستفتنق الخلاوة تقوم في الكلاله. مش والله الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف ما لونه ما لون الكلب وغير ذلك من أسئلة التي تشابه هذا السؤال مما لا يترتب عليها عمل نعم فيسألونك ماذا ينفقون قول العفو العفو هنا على ما قد يتبادر إلى الذهن وإن كان البعض أدخل أيضا فيه العفو المعروف والصفر لكن المراد هنا بالعفوي يعني الزائد الزائد عن الحاجة فأنت عندك نفقه واجبه ونفقه مستحبه النفقه الواجبه تقدمها النفق على مين على نفسك وعلى من تعود من ابنائك اولادك آه، زوجتك آه، آه، آه، آه، آه، بهائمك عبيدك واخد بالك اذا خلصت وقمت بهذا حق وبقى عندك شيء وأردت أن تنفق فهو إنما لا تتصدق وتضيع من تعول لا تتصدق وتضيع من ايه؟ تعود لا يجوز وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه قال قال قائل فعل أبي بكر لله عز تصدق بكل ماله مش بالعاف تصدق بكل ايه؟ ماله طيب من يعود أن رح يعني إذا حصل من شخص عظيم الثقة في ربه وأيضا له ما سيأتي يعني أنا مثلا دلوقتي مثلا في آخر الشهر يوم خمسة وعشرين مثلا يوم سبعة وعشرين ثمانية وعشرين يعني بس أنا طالعا معايت فبقى مثلا معامل جنيه واحد محتاج من مثلا يعني والله أنا وكلها يومين مش مشكلة او التلاجة فيها ايه كاب يبقى هنا انفق كل ما لكن سيأتي فيش اشكال او عظيم الثقة بربه وان الله سيخلف عليه لا اشكال انما واحد في ساعة نشوه مثلا ورقة قلب يوم ينفق المعاه وينزل من المسجد يركب العربية يعد عاهرة طبعا لا وهذا يرجع الى كل احد بحسبه تمام من من غني وفقير ومتوسط كل له قدرة على انفاق ما عفى من ماله ولو شق تمره طبعا احنا جميعا يا اخوان نقدر على المفاقة باذن الله حتى لو الانسان لم يجد الا طعمة يومه فقد ينفق منها لو اراد ينفق منها لو اراد ولو بشق طمر ولو بشق طمر ولهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم بما يشق عليهم ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفا لنا بما يشق بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولاخواننا فيستحق على ذلك اتم الحمد هذه قاعدة خذوها اخوان قبول العفو في معاملة الخلق قبول العفو في معامله الخلق العفو يعني يعني ما يبذل لك الناس على قدر ما يستطيعون اقبله منهم ولا تكلف احدا فوق ما يرزق ما يرزقه يعني مثلا مثلا يعني زي ما قلت لكم احنا ايه كل حاجه هنعملها على على البنايه انا مثلا ابنني واحد زي الصبح ازاي حال عامل ايه والله طب الصناعية طب مش عارف ايه ومش ما اقعدش اقول بقى وقعت خمس زي ما هو لا وما اقعدش نص ساعه ولا عد الضهر وعنده ايه لا اقبل وكذاك الله خير ربنا يبارك فيك ده احنا دي حفرنا بار ده الدورين ثلاثة يتبانوا كده لوحدهم بالفضور اقبل هذا واحد ساعدك انت تريد مثلا خمس جنيه قال والله لم يعيش قال لا انا خمسين جنيه اخذ خمسين جنيه انا عايز استهم معك بايش شيء خلاص جزاك الله خير ياه ده الخمسين جنيه دول هم يعني اللي هي سديد زيوني اقبل العفو من مما جاد به الناس عليك وهذا من مكارم الأخلاق لكن في بعض الناس عنده لؤم وعند عدم مرؤة يعني ممكن يقف معاك في, في, في, في قضاء دينك في زواج ابنائك في بناء بيتك في شبائدك ومع هذا كله لا, لا, لا تذكر له شيئا من ذلك ونما تنظر إلى نقص حصل منه يوما فتذكره له تفاتر فاكر يوم كذا كذا فاكر لما انكسر او انت اللي خربت بيتي يوما ايه بس هو كم بنى لك انكسر شيء منه فليغمر هذا في بحر حسنات فبعض الناس عنده لؤم وعدم مروءه وبعض الناس عنده خلق صيح فخذ العفو من اخلاق الناس ولا تكلف الناس ليس الناس عبيدا عندك وليس الناس ملزمين وهل انت تؤدي ما تحب ان يؤدي الناس اليك يعني انت عايز واحد انت عندك خمس دين عايز واحد ياخذ من قد اولادك ويعطيك الخمس ثلاث مثلا يعني هل انت فعلت ذلك مع اخوانك حتى تطالب الاخرين بفعل هذا هذا اصل لو تدبره الانسان دامت العشرة الحسنه بيننا خذ العسل ده امكانياته وغير امكانيه ده ده امكانية بعض الناس قد لا يعطيك مالا ولكن يعطيك كلمة طيبة وخد بالك ويحسوك كلمة حسن خلاص لا آه يعني آه تلوم على أنه ما بدل مع كمالا الحمد لله جزاك الله خير على كلمة الطيبة بعض الناس يدعو لك بعض الناس تعلم من حاسيتك أنه يقف معك بشعوره خلاص يكفي هذا فاخذ العقل يسألونك ماذا ينفذون قل العقل لأن لا يمكن يتساوى الناس في العطاء وفي المعاملة وفي لا بد يحصل تفاول فاقبل من هذا فعله وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويضخم صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم من مضر مجتبي النماغ الملابس ف وطمع رجل نبي صلى الله عليه وسلم نظر لحاجتي ودخل وخرج ثم حسن نسع الصدقة وقالت صدق رجل من درهامي صدق رجل من ديناري من صاعي بوري من صاعي طمري وهكذا فقام رجل يحمل كفا من صدق كادت كفه أن تعجز بل قد عجل أو كادت يده أن تعجز بل قد عجلت بالفعل حتى وضع بين يدي النبي فتتافع الناس حتى صار أمام رسول الله كومان أو كومان لغتان يعني كوم من طعام وكوم من سياسة فتلألأ وجهه صلى الله ثم قال شباب من سن في الإسلام سنة الحسنة فلو أجره وأجر من عمل يبقى هنا المكشه توجه يلمين صح بالكثة ده صح بالكثة ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى أو ذم أخلاق المنافقين في أخلاقين بشينا قالوا يلمزونا المتطوعين من منافس صدقات واحد يجيب ضرع ملكة قالوا ايه الله غني عن ضرع فخذ العفوة من اخلاق الناس واموال الناس تعاملك مع زوجتك مش لازم تكون زوجتك عائشة ولا خديجة يعني ومش لازم تكون زوجتك زي زوجة الاخ الفلان خلاص الله رزق الاخ الفلاني اخت نشيطة في الدعوة واخت طالبة علم واخت كذا. وانت اللي عندك خمسين كمينية ايش ما ده يا حظي يا مش عارف ايه بقى انا ما كانش ربنا يعني يعميني عن الله لا خذ العفل خذ العفل طيبة الخلق عظيم يا سلام يا سلام ومن اللي يلاقي دية بها حتى لو ما درستش حتى لو ما حفظتش المتون طيبة الخلق وفيه اعظم طيبة الخلق او اهلها القرماء اهلها اصحاب مرؤة يضعونك في اعينهم وهي قليلة يعني الامكانات شويه جميل اقبل هذا من اولادك من جيرانك من الخلق خد العفو هذا اصل عظيم جدا في التعامل مع الخلق خذ العفو ان كنت صاحب مروءه فلا ترهق اخوانك ولا تثقل عليهم خذ العفو وامدح هذا العفو فيهم فإن هذا من مرؤة الرجل وحسن خلقه أما أن تطمس ما عنده من خير وما عنده من مواقف معك لمجرد أن يقع في خطأ ويجرق. لا ولهذا لا تعاتب أحدا على تقصير بدر منه لك طالما أنه ليس واجبا عليه طالما مسألك لا في باب إحسان باب يعني استحباب باب موقف معك اقبل منه أي شيء أي شيء عزمك عزومه يا أخي دجاج جاب لحم جاب اقل أقل من هذا بكثير اقبل الحمد لله جزاك الله خير ربنا بارك فيك والله هذا الطعام طعام جيد وما اكلت مثله من زمان جاب جبنه قديمه قديمة ياه لن تذكرتنا بما قد مضى جميل لأنك النفس أنا قاعد أقول بها ما كلش جبنه قديمه قريب عظم هذا عظم هذا خذ العفو وأمر بالعرف وارض من الجاهية يسألونك ماذا ينفقون قل الايه العفو ولهذا شوف الشيخ يقولك ايه ولهذا أمر رسوله يعني الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس شوف الأول هو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم بما يشق عليهم دي من حسن الصحبة من حسن الصحبة اللى تكلب صاحبك واخاك ما لا يجب عليه وتعتبر ان هذا من الوجود ما جالكش يوم ما مات ابوك ما جالكش اول يوم وجالك ثاني يوم ما تجيش فقتين وعنقك ازاي لا يا اخي يمكن عنده عبر يمكن عنده عبر وقعت بزين ما وقفش معاه يمكن ما معندوش مثلا وهكذا فلا تكلف احدا بما لا يطيق نعم ولما بين تعالى هذا البيان الشافي واطلع العباد على اسرار شرعه قال كذلك يبين الله لكم الايات اي الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره أي لكي تستعملوا افكاركم في أسرار شرعه وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة وايضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمروها نعم